الحمد للناس رفو العالمين الرحمن الرحيم أَتَحْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَسَنْتَوْنَا أَنْتُمْ تَسْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَحْقِنُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ أَلَّذِينَ يراجع يا بني اصروا لذرتي يا الذي انعمت عليكم انذروا لذرتي على العالم واتدخوا يوما لا تجذي نفس عنه a ذَلِكَ لَعَنَنَاكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ جِئْتُمْ فَأَنْتُمْ تَأْذُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ جِئْتُمْ فَأَنْتُمْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا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 حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا سَأَقْبِضُكُمْ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَإذَا قُلْنَا فَسَجُدُوا وَقُومُوا قِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم كانوا بما كانوا يفتقون وإذ اتخذت صاغرا فقل نفر في عطاق الحجر من فجر فانتازوا اثني عشر وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام وافد فادع لنا, لنا ربك يخرج لنا مما تنبث الأرض من بطلها وفي السائع فادع لنا ربك الذي هو أذنى بالنبي هو طير اذبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباء وَآمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وقروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم في فَأَتَيْنَاكَ بِمَا أَنَّا كُنَّا بَيْنَ يديها وَبَاقًا فَمَا وَعِظَةٌ لِلْمُسْتَهْزِئِينَ